بسم الله الرحمن الرحيم إما أرسلنا نوحا إلى قومه أم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير منكم لَا يَعْدِلُ اللَّهُ مَا وَسَّعَهُ وَأَضَيَعُ يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ فَلَا يُؤَخَّرُ أحفر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإن فَادَاوُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُم جَاعِلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَرْشَفُوا فِيهَا نَظْرُهُمْ وَأَصْرُوا وَأَضَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأشررت لهم إسرارا فقلت اشتغفروا ربكم إنه كان غفارا يُغِيرُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ إِذْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ الْأَنْهَارَ مَا لَكُمْ لَا تَحْذَرُونَ لِلَّهِ وَقَرَارًا فَقَدْ قَلَقَتِ الْأَضْغَاثُ وَالْأَضْغَاثُ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات من قباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس شراجا والله أنبت كل من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بشاطا فتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصرني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إِلَّا خَسَارًا وَمَرَّ كُرُ مَكْرُكُمْ دَارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَرَسًُّا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا فَأَضَلَّ أَعْظَمَ كَثِيرًا وَلَا تَجِدُ لِظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِنَّا فَضِيعَتْ حَسِبِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْهَلُونَا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ آصِرًا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين دنيا راه انك ان تذر الارض للظلم حبابك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تفد الظالمين إلا تبارا